وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب سائغ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 الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلك ام الله ربكم له الملك ذلك الله ربكم له الملك ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطم اذا تدعوهم لا يسمع دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها سأتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيه شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزارة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء